وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْضِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 بَاؤُكُمْ مِنْ بَاؤُ فَاَنْكِحُوْنَ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فِى مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسَافِحٰتٍ وَلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ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 يريد الله ليبين لكم ويهديكم صنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين 118. يتبعون الشاوات أن تميلوا ميلا عظيما 119. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق يا أيّ وََّذينَ آممَنُوا لَا تَأكُ أَمولَكُمْ بَيينَكُمْ بِالبَاطِلِ إِل أَن تَكُونَةِ جََةً عَ تَراضٍِ مِنكُم وَلَا تَقَتُلُ أَفُسَكُمْ إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلي نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 صَالِحَاتٌ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِيدُهُنَّ وَالْجُرُوحُ نَفِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِن أَطَعْنكُم فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ الله كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا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 نا سَبِيلَ البُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عذابا مهينا والَّذِينَ يُ فِقُونَ أَمولَدِآ أَن النَّاسِ وَلَا يُؤمِونَ بِاللهِ وَل بِاليَومِ آخِدُ وَمَنْ يَكُِ الشَّيْقَُ لَ قَدينَ فَسَ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 وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا مِنْ من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء يَوْمَئِذٍ يَوْمُ الذُّلِّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا رَسُولَ لَهُ تُسْوَا بِمُلْءِ الْأَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلِ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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُوا قَوْلَنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 مِن قَبْلِ أَن نَّقُمَّ سُوجُوعًا فَنَرُدَّهَا عَلَى آدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والاامر منكم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 انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم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 أُمَّ فُسِهِم قَوْلًا بَنِي غَاوٍ وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إذ ظلموا أن ك فتَو فَ الله وَستَ فلَم وَسول جَد الله تاب الرح ف وَرَبّكَ لا يؤمنِنونَ ح يحم كَفم شَج بَن صَّ ل يج في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 ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا سَبَاتًا أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيَبِطُّ أَن فَإِن أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِلَّا إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَيْئًا وَلَئِن أَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَكَ لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَالْيَقَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا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 وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَوْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا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 إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيداً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 وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله وَمَن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وَيَقُولُوا لَطَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَلْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 اتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ شَبِيلًا وَإِن تَتَّقُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً أَمْ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنَ 119. أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 فتجونَ آخرَرينَ يريديدونَ أَ يأمَنوكُ وَيَأمنَن قَمهُم كل م الدّ إ الفتنَّةِ أُركس فيه فإَِّم يع التزلوكُم إِلَيْكُمْ مُسَلَّمٌ وَيَكْفُرُونَ أَيْدِي يَوْمَ فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مبينا. وَمَا كانَ لِمُؤمنِنٍ أَ يَقَتُ لَ مُؤمنًِا إلاا خَطاء وَمَ قَتَلَ مُؤمنِنًا خَطَاء فَتَعَديرُ رَرقَبَةٍ مُؤمنِنَةٍ وَدِييَةُم مُسََّمَة إلَ عَْلي إللا أي يَ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 ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحذير رقبة مؤمنا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله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 اللَّهِي مَغَانِمُ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا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 سَائُوا وَالْوِلْدَانُ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَعْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَصَوْا أَن يَغْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ومن يهاجر فِي سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله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 نَكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَمْتَ طَائِفَةً منهم معك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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفَّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ عَذَمٌ مِّنْ طَرِئٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا فَإِذَ اطْمَعْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي بُتِغَاءِ وَمَتَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوانا أثيما يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوُولِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا 119. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا 110. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مَنْ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 ان يضلون وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم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 غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصنيج عننا وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُطًا وَلَا ظِلًّا لَّنَا وَلَا أَمْنًا يَوْمَئِذٍ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَدِّلَنَّ عَذَابَ الْأَنعَامِ خَلْقَ اللَّهِ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 ألاَ إِكْمَاءَ قَوْمَهُمْ جَنَّمُوا وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبدا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 وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا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 ألل و يُفتكم فين وما يُت لا عَلَكمُ في الكتَابِ فيِي تامًا النس إلا ت تؤتُونَ الن ما قُتِ بلَ وَذَرَبُوا أَن تَنكحُوا وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ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 وَكانَ اللهَّ سَم بَصير يا أَّهََّذينَ آممَن كُنُ قَوَّ مينَ بِالقِْطِشُ هَدَ عَنِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَفُسِكُمْ أَووَالِدَينِ وَقرَب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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ظلالا بعيدا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 وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِزْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا الْكُسَىٰ لَا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَلْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَنِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَلَا إله 117. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 118. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا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 لِلَّهِ فَأُولَئِكَ الْمُؤْمِنُونَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَكَانَ اللهَّ شَكِرًا عَمَا عَضُ بِاللهَّهِ مِن الشَّ قَانِ وَدم بِسمْمِ اللَّهِ الَّحم